سلام الله عليك يا أجمل خلقنا. قل الحجر شو قل قمرو بإشارته ساعتي شجارو نطقل حجارو شو قل قمرو بإشارته جبريل أتا لا